لدي كلام خاطري لك أقوله وبغيك تفهم مقصدي اريش لين محدد جبر كل, كل شخص ميوله وترى الصراحة راح تنفلت كبار من كلام من يقوله من اللي يكتب بالدوار وانتك صغيرة عيشات نطفولة ويا اللي ما حباه وانتيا ما عدي لك وابو اللي فكرت فهمك صدي يا ريش العين محدد جبرك والكل شخص ميوله وترى الصباح راحتن بين الاثنين